ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا, فاستقيموا إليه واستغفروه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 مستوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها ول الأرض إتي يا طوعا أو كرها؟ قالت أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماءات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها.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 فَإِن يَصْبِرُوا فَنَارٌ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنًا فَزَيَّنُوا لَهُم ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ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 نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا من من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة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 إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أَفَمَن يُلْقَى فِي نارٍ خيرٌ أَمَن أم يَأْتِي أَمْلَائِي يُومَ الْقِيَامَةِ إِعْمَلُوا مَا شَئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُمْ رِيْبٌ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلِيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ إِلَيْهِ يُرَدُّ الْمُسَاعِعُ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَةٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَا وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَا دِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَاءِي قَالُوا آذَنَّا كَمَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ